لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا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 قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسع قال خذها ولا تخف سنعيد مسيرتها الأولى واضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخرجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّهَا آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صدري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 انقذ في في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك حبه ولتصنع على عيني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 فلا بثَسِينَ فِي أهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ فَلَا بِثَسِينَ فِي أهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تنيا فِي ذِكْرِي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 قُل لا تَخافوا إنني معكم أسمع وأرى فآتي يوم فقولوا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, فأخرجنا به أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نصرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى في العون فجمع كيده ثم اتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا وَيْ لَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَنَ اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابًا وَقَدَ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرٌ نَجْوًا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبانهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا لا تخفنك أنت الأعلى قل لا لا تخفنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاله ولأصلبكن ولأصلبكن في جذوع النخل ولا تعلم أن أيونا شد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 إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح واللهم خيره وابقى إن له من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَبَعَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَابُسَ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ ثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربنا أسفا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لغو خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَتَمَعُّنِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُهُ فِي الْيَمِّ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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا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 ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل يا سفها ربي نسفها، فيذره قاع صفص فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا إله إلا هو وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا لن تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن إلا مَنْ أَذِنَ اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وَعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّانِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذالك أتت اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.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 فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَ النَّعِينِكَ إلَى مَا مَتَعْنَى بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةٌ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كلهم مترابص فترابص